يقول هذا السائل هل يجوز للحاج والمعتمر أن يغير إحرامه ويلبس واحدا جديدا نعم لا بأس بذلك إذا اتسخ إحرام الحاج أو لم يتسخ وإنما احتاج أن يغيره لصغره أو لضيقه عليه أو غير ذلك من الأسباب فلا حرج أن يبدله بآخر ولا حرج أيضا أن ينزعه ويغسله إذا كان اتسخ ويلبسه بعد غسله له كل ذلك لا حرج فيه نعم حسن الله اليكم يقول هل الحاج عن الغير يلزمه وكالة خطية أو لفظية لا, لا حاجة للوكاله الخطية وإنما إذا طلب منه الغير فإن هذا الطلب مع قبوله لذلك يعد نيابة منه عن الخير عن الغير ويكون أمانة تحملها، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي أعمال الحج عن الغير بنصح، فإن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه نعم. الله عليكم يقول من أحرم بالحج مفردا يوم الثامن وذهب إلى ميناء يقول فما علي من أحكام من إحرام بالحج وطواف بالبيت فما أفعل من أحرم بالحج مفردا وذهب إلى ميناء فإنه يستكمل أعمال الحج ليس عليه طواف بالبيت إذا كان دخل مكة دخل مكة محرما بالحج وطاف طواف القدوم سواء سعى بعده أو لم يسع ثم ذهب إلى ميناء فإنه يستكمل أعمال الحج ويشرع له في اليوم الثامن أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ميناء هذا من السنة ويحرص على هذه السنة تاسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي صبيحة يوم عرفة ينطلق إلى عرفة ويستكمل أعمال حجه نعم أحسن الله ليكم يقول بعض النساء يزدحمن في تقبيل الحجر فما حكم ذلك وما نصيحتكم لهن لا ينبغي للمرأة أن تدخل وتزاحم الرجال وتفتنهم ومن أجل أن تقبل الحجر الأسود فإن تقبيل الحجر الأسود سنة وأمر مستحب وأما مزاحمتها للرجال وقربها منهم ولصوق جسمها بجسم من أجل تقبيل الحجر الأسود هذا منكر ومحرم ولا يجوز لها ذلك بل إنها تأثم إذا فعلت ذلك ولهذا جاء في الأثر أن مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت إليها فرحة قالت يا ام المؤمنين طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الاسود جاءت فرحة قالت طفت بالبيت سبعا وقبنت الحجر الاسود فقالت لها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لا اجرك الله لا اجرك الله لا أجرك الله تزاحمين الرجال ما قالت لها و قالت لا اجرك الله لان هذا باب من ابواب الاثم مزاحمه الرجال وفتنهم في عبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى هذا معصية لا يجوز وعائشة رضي الله عنها لما كانت تطوب البيت تطوف حجرة وراء الرجال ما تقرب فكيف بالمرأة تأتي ووسط الزحام وتقول أريد أن أقبل الحجر الأسود تقبيل الحجر الأسود سنة وأمر مستحب وأما المزاحمة والالتصاق بالرجال وفتنهم هذا حرام لا يجوز نعم احسن الله ليكم يقول من أتى, من أتى مسجد الميقات في المدينة ولبس إحرامه ولكنه نسي أن يقول لبيك عمره فماذا عليه إذا نسي أن يعقد النية وتجاوز الميقات عليه أن يرجع إلى الميقات لأن العبره ليس باللباس وإنما العبرة بعقد النية فإذا كان يقصد أنه, أنه نسي فقط التلفظ وعقد النية في قلبه من الميقات فلا شيء عليه أما إذا كان نسي عقد النية ومضى مكتفياً بلبس الإحرام دون أن يعقد النية فعلي أن يرجع إلى الميقات ليعقد النية منه ثم يمضي إلى مكة نعم حسن الله عليكم يقول في بلادنا نفقة الحج تشمل الهدي أي أن بعثة الحج هي التي تقوم بالهدي نيابة عنا فهل يجوز ذلك؟ إذا لا ادري عن إذا كانت هذه الجهة جهة متمنة وأعمالها مضبوطة ومطمئنه يقومون عنكم بشراء الهدي وذبحه وإعطائه مستحقيه فإن التوكيل في الذبح جائز أن توكل غيرك ينوب عنك في شراء الهدي وذبحه وإعطائه لمستحقيه نعم يقول هل الإشارة إلى الحجر الأسود لمن لم يستطع استلامه له مثل أجر الاستلام يرجى له لكن أجر الاستلام الذي مر معنا أنه يحط الخطايا إنما جاء في الاستلام لكن يرجى له ولا سيما مع حسن النية والرغبة في عدم إيذاء الناس وعدم مزحمة فانه يؤجر على ذلك أجرا عظيما نعم صلى الله عليكم يقول هل النية تقال جهرا أم سرا النية نويت أن أفعل كذا وكذا إلى اخر هذا لا يقال وليس من من الهدي الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بل هو من البدع والنية محلها القلب لكن النسك الذي عينه يرفع صوته به مهلا به كان يقول لبيك اللهم حجا إن كان يريد الإفراد او لبيك اللهم عمرة إن كان يريد التمتع أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان يريد القران ومن الحكمة في رفع الصوت به أن الحاج قد يكون مترددا في الميقات بين أحد هذه الأنساك فما رفع صوته به يكون أثبت عنده أنه النسك الذي اختاره ومضى عليه في أدائه لنسكه أما أن يقول في الميقات نويت أنا حج بيت الله الحرام حج الفريضة إلى آخرة هذا كله ليس من الهدي وإنما هو من البدع نعم. أحسن الله عليكم يقول أي الفعلين أصح إذا دخلت المسجد ووجدت درس علم هل أصلي تحية المسجد أم أسمع العلم إذا دخلت المسجد لسماع علم أو قراءة قرآن او لجلوس في المسجد من أجل انتظار الصلاة أو غير ذلك فانك تبدا اولا بتحيه المسجد تبدأ اولا بتحيه المسجد ثم بعد ذلك تجلس في حلقه العلم وفي قصة الرجل المسيء صلاته عندما دخل المسجد وكان النبي عليه الصلاه والسلام مع نفرا من اصحابه واصحابه من حوله وكان يرمق صلاة ذلك الرجل وصلى والغالب ان الصلاه التي صلاها كانت تحيه المسجد فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وسلم عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصل وثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يعيده لان يصلي والرجل حريص أن يصلي ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك في كل مرة يقول ارجع فصل فإنك لم تصل الحاصل أن المرء أول ما يدخل مسجد يصلي تحية المسجد بل ويصليها بطمأنينة أحيانا بعض الناس إذا دخل المسجد وله حاجة من حلقة علم يريد أن يدركها من أولها أو مثلا أمر من الأمور التي يحتاج إليها فيصلي تحية المسجد بسرعه ينقرها نقرا فمثل هذا حق أن يقال له ارجع فصل فإنك لم تصل كأنه لم يصلي تحية المسجد كأنه جلس دون أن يصلي تحية المسجد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين اللهم تقبل منا واغفر لنا